بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُنْ عِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا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 وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا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 فدَا أَحْسَن اللهَّهُ لَ رزق اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأررض مِثلَهُ يتََزَلُأَممرُ بَنَهُ للتعلوا للتعلوا أن اللهَّ عَُ ل شيءَيئ قَدير وَأَن الله